ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمِنْ يُشَاقِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّلْيَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أُطْلَحٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِي الْفَاسِقِينَ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 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أودوا ويؤذون على أنفسهم ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ وما يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين تبعون بالإيمان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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم